الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام حيث أنزل علينا خير كتبه وأرسل إلينا أفضل رسله وشرع لنا أفضل شرائع دينه له الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لنا الخيره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 ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واقدروا الله حق قدره وآمنوا بالله ورسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ومن تولى عن ذلك فإنما يتبع هواه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين أيها الناس إن المسلمين بحكم شريعتهم ونصوصها الناصعة الصريحة لمطالبون عند الله بالتمسك بها والعرض عليها بالنواجذ وحماية جنابها عن أن يُخدش أو يُثلم أو أن تتسلل إليها ايدي العابسين لواذا يقلبون نصوصها وتوابتها ويتلاعبون بأحكامها ومسلماتها كيف شاءوا على حين غفلة عن استشعار هيبة القرآن في النفوس وإبان غياب غير قليل لما يزعه الله بالسلطان من القوة والتأذيب لأن من أمن العقوبة أساء الأدب ومن عدم النور والهداية تخبط في دياجير الظلم ولا عاصم حينئذ من أمر الانزلاق بعد الله إلا بالتمسك, إلا بالتمسك بوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة رواه أحمد عباد الله إن للمسلمين شدة في دينهم وقوة في إيمانهم يباهون بهما من عداهم من أهل الملل وإن في عقيدتهم ونصوص الوحيين عندهم اوثق العرى لارتباط بعضهم ببعض ودفاع بعضهم عن بعض تحت جامعه الاسلام الحق وان مما رسخ بنفوس المسلمين ان في الايمان بالله وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه الانقياد والتسليم كفاله لسعاده الدارين وان من حرم ذلك التمسك والانقياد فقد حرم التوفيق والسعاده ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اي يقول ذاق طعم الايمان ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام الاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا رواه مسلم انه لا طعم بلا ايمان ولا ايمان بلا رضا بشريعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبلا عمل بها في جميع شؤون حياتي بلا استثناء إن المسلمين جميعا مأمورون ببذل كل ما من شأنه المحافظة على شريعتهم الغراء عن أن يزلوا بتحميشها بعد ثبوتهم عليها ويذوقوا السوء بما صدوا عنها كما انهم في الوقت نفسه إن لم يقوموا بالحماية عن حوزة الشريعة فإنهم سيأسمون جميعا إن لم يقم بهذا الفضل إن لم يقم بهذا الفضل الكفائي من يكفي في ترسيخ تحكيم الشريعة وصد الأيد العابثة العابثة بها بين الحين والآخر أيها المسلمون إن المتلحمات الحديثة والخطوبة التي اعترت حياض المسلمين وقوضت روابطهم استطاعت أن تكون في أنفسهم شيئا من الذعر والفرص الذين أفرزا في نفوس بعض المسلمين إحساسا بالإنهيار وترددا في القناعات وترددا في القناعات ببعض الجوانب في الشريعة واستحياءا في التمسك بالدين والاعتزاز بالشريعة الحية قد تعدى الأمر إلى أكثر من ذلك حيث نبتت نابتة تريد عزو أسباب الإنهيار والضعف لدى المسلمين إلى ما يحملون في انفسهم من تطبيق لشريعه الاسلام في عصر العلماء وتصارع الحضارات فاخذوا, فأخذوا يلفقون التهم, التهم لعقيده الامه ولاطالتها وعالميه رسالتها وراوا ان في تطبيق الشريعه على ما عهده المسلمون في القديم والحديث مانعا من تعانق الحضارات ونوع تخلف وردعيه لا ترضي شعوب الكفر ودوله والتي لن ترضى, عنا والتي لن ترضى عن امتنا حتى تتبع مللهم فلا تسالوا حينئذ عباد الله عن البدء في النقض للعرى والتشكيك في المسلمات والاصول وتعميم الفوضى في المرجعيه الشرعيه والتكويس في إثارة المراجعات وتبديل القناعات بأن ما كان حراما بالأمس يمكن أن يكون اليوم حلالا وما كان بالأمس اعتذاذا وفقرا يمكن أن يكون اليوم خواء وانكسارا لقد اختلطت, لقد اختلطت مصادر التقرير في صفوف المتحدثين حتى تحول الصحفي فقيها ومرجعية دينية تضع المعايير للمصيب والمخطئ كيفما اتفق وانقلب السياسي مشرعا والعامي ناقدا وفقدت المرجعيه الشرعية بعد تهميشها بين أوساط الناس وذلك كله وذلك كله بسبب بعد العلماء بسبب بعد العلماء وغياب قوة السلطان وترفع الوضعاء والجحال والمتفيهقين ليبرز لنا الواقع المريض ليبرز لنا الواقع المريض صوره جليه من الوصف النبوي الكريم لما يكون في اخر الزمان على حد قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقى في الناس رؤساء جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون خرجاه في الصحيحين وهذا رفض مسلم وعلى حد قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إنها ستاتي على الناس سنون خداع يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويقول فيها الأمين وينطق فيها الرويبره وينطق فيها الرويبره قل ومن رويبره قال السفيه يتكلم في أمر العامه رواه أحمد عباد الله اننا لا نشاهد في هذه الاونه تاثر كثير من الناس بكثرة المطارحات والمجادلات التي تمس أصولاً في الدين ومسلمات وذلك من خلال مطارحات المتكررة عبر وسائل متعددة كالفضائيات المرئية أو الصحافة المفروعة أو الإذاعة المسموعة أو عبر منتديات وندوات نشيطة في هذا المجال وإن تعجب أيها المسلم فعجب ما يظنه أصحاب تلك المطارحات من أنهم أتوا للأمة بما لم يأتي به الأولون وأنهم بذلك قد فاقوا التلف الكرام اغترارا بما رأوه من حركة إعلامية تنشط مثل هذه المجادلات والمحاورات وتنوع أساليب التأويل والصر لمعاني النصوص الشرعية وضرب بعضها ببعض وتقديم العقل وتقديم العقل والتعايش العالمي والمصلحة الدولية والوطنية على النقص الشرعي وإنما أتي بعض هؤلاء الذين يدلون بهذا الطرح من خلال الإعجاب بطريقتهم حيث ظنوا أنها خير من طريقة السلف لأن طريقة السلف بزعمهم هي مجرد الإيمان بالفاظ القرآن والحديث من غير فتح ولا فهم لمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منها واعتقدوا القدوه انهم بمنزله الاميين الذين قال الله فيهم ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون وان طريقه هؤلاء المتفههقين هي استخراج معاني النصوص وصرفها عن حقائقها وصرفها عن حقائقها التي فهمها السلف الصالح بانواع المجازات وغرائب اللغات ومستنكر التاويلات فهذا الظن, فهذا الظن الفاسد اوجب حال المتشبثين به, به ان يكون مضمونه نبذ الكتاب والسنه واقوال الصحابه والتابعين وراء ظهورهم فكانت النتيجه الحاصله بفعلهم اثاره الشبهات وتحريك العقائد وازالتها عن الجزم والتصميم ونتج من هذا المنطلق دعوات وشعارات لاقت رجع الصدى في غير ما قدر إسلامي وعربي عن ما يسمى بالعولمة الثقافية المعرفية التي مفادها تهميش حيملة الشريعة الإسلامية وحجم الثقه عنها لتل... لتتلاقح, المعارف. لتتلاقح المعارف والثقافات دون قيود ولا حدود حاملين خلالها شعارات التجديد والإطلاح وتطوير الشريعة وتصحيح الخطاب الديني وأخلاحه ونشر ذلك كله عما يسمى بالجمود النصي والواقع, والواقع أن البلاء لا يكمن خطره في تلك الشعارات في تلك الشعارات المرفوعة بحسب وإنما يكمن أيضا في الرؤى والمضامين وإنما يكمن أيضا في الرؤى والمضامين وقديما قيل تحت الرؤوة اللبن الصريح ثم إنه, ما صار الذي صار. ثم انه ما صار الذي صار الا بضعف الهيمنه العلميه الموثوقه والمرجعيه الشرعيه النزيهه ولسان حال المرجعيه المهمشه وسط هذه الزوابع والشعارات المتنكبه يردد قول القائل وكان بنو عمي يقولون مرحبا فلما راوني مخلصا مات مرحبون ورحم الله ابن القيم وهو يصف مثل هذه الحال بقوله فلو رأيت ما يصرف إليه فلو رأيت ما يصرف إليه المحرفون أحسن الكلام وأبينه وأفضحه وأحقه بكل هدى وبيان وعلم من المعاني الباطلة والتعويلات الفاسده لكن تتقضي من ذلك عجبا وتتقل في الأرض سربا فتارة, فتارة تعجب وتارة تعجب وتارة تغرأ وتارة تبكي وتارة تضحك وتارة تتوجع لما نزل بالإسلام وحل بساحة الوحي انتهى كلامه رحمه الله وبعد أيها المسلمون فإن الواجب على الولاة والعلماء والدعاء أن يكونوا حماة لجناب الشريعة وأن يتصدوا لكل غارة على حماها وأن يقفوا في وجوه العابتين بها وبأحكامها وثوابتها وبيان الحق لهم ودعوتهم إليه بالحكمة والموعلة الحزنة ومجادلتهم بالتي هي أحسن كما أنه لا ينبغي كما أنه لا ينبغي أن يتسلل شيء من التخوين من شأن أولئك أو أن يقال إن الرد عليهم والتصدي لهم فيه نوع تنزل وإعطاء للشخص أكثر من حقه فإن الدفاع عن الشريعة أعم من أن يحد بشخص دون آخر إذ الحق هو الظالة التي ينشدها المؤمن وللإمام عثم, عثمان كلاماً كلام وللإمام عثم عثمان الدارمي كلام حول هذا يقول فيه وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه وقد كانوا رزقوا العافية منهم واقتلينا بهم عند دروس الإسلام وذهاب العلماء فلم نجد جدا من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق ولعب الحسن الأشعري رحمه الله كلام جيد في معرض رده على الجبائي المعتذلين يقول فيه ورأيت الجبائي ألف في تفسير القرآن كتابا أوله على خلاف ما أنزل الله عز وجل وما روا في كتابه حرفا عن أحد المفسرين ولولا أنه استغوى بكتابه كثيرا من العوام واستذل به عن الحق كثيرا من الطغاة لم يكن لتشاغل به وجه ويحدث ابن قيم رحمه الله ويتحدث ابن قيم رحمه الله ابن قيم رحمه الله عن الوقوف بوجوه المحرفين والعابثين بنصوت الشريعة والحاطين من هيبتها قائلا فكشف عورات هؤلاء وبيان فلائحهم وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين واحفظوا شرعه الله ومنهاجه في واقع حياتكم وذودوا عن حماهما فلا نجاة لسفينة الإسلام الماخرة إلا بالتمسك بهما على وجه الانقياد والتسليم والتعظيم والطاعة فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين بارك الله لي ولكم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 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن الدين عند الله الإسلام وأن الله جل وعلا يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويستبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقد أمرنا الله سبحانه أن نخلص طاعتنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولورثة الأنبياء من العلماء الرضمانيين حيث يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا أضيعوا الله وأضيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأخسن تأويلا ألا وإن من صحة الإيمان تعظيم الشريعة واحترامها لانها من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز, فلا يجوز العبث بها ولا الاعتداء على مسلماتها ولا الخوض فيها بغير علم لان الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم والمعنى لا تقولوا خلاف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تفتاتوا عليهما بشيء ولا تقضوا أمرا دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من شرائع دينكم ويشتد الامر تاكيدا عباد الله حينما تأتي الملمات, حينما تأتي الملمات وتحل الفتن والبلايا كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أنا عوبه أنا عوبه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا انه بمثل هذا سار السلف الصالح فكتب لهم التوفيق والتمكين وما ذاك الا لتعظيم إبن لنصوص الوحيين والاخذ بها وعدم التقديم بينها فقد صح عن ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد رحمهم الله قول كل واحد منهم ما مفاده إلى صح الحديث فهو مذهبي وقد جاء رجل للشافعي فسأله مسألة فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال الرجل للشافعي ما تقول أنت فقال سبحان الله تراني في كنيسة تراني في بيعة ترى على عسطي ذنارا أقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وأنت تقول لي ما قولك أنت فالواجب على كل مسلم فالواجب على كل مسلم كمال التسليم لشريعة الله والانقياس لما فيها وتلقي ذلك بالقبول والتصديق دون معارضتها بخيال باطل ولو سماه الناس معقولا أو مصلحه أو ضغطا حضاريا كما لا يجوز لأحد أن يحمل الشريعة شبهة او شكا او يقدم عليها اراء الرجال وزباله الهانهم فلا يطح الا التحكيم والانقياد والتسليم والإذعان للشريعه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا, في ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينا هال وصل رحمكم الله على خير البنية وأزفى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحور والشفاعة فقد أمركم الله بأمر بدأ به بنفسه وسنى بملائكته مسفحة بقسه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 وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه نبيك محمد وعن التابعين وتابع التابعين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين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 اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادة المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اجعل شان عدوهم في ستان وامرهم في وبال يا ذا الجلال والاكرام اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها أنت وريها ومولاها